بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أبدغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمالكم والله مولاكم وهو العلم الحكيم وإذ أسرى النجي إلى بأزواجه حزيزا فلما نبأته وأظهره الله عليه عرف بعضه وأقرب عن بعض فلما نبأ قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن الله وعليه فإن الله هو مولاه وجبهين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك فكن أن يبدله أجواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوكم أنفسكم وأهليكم نارا وطودها الناس والحجار ستكم وأمليكم نار وقذها النات عليها ملاك من لا يشتد عليها ملاك لا الله اللهم ويفحلون ما يؤمرون يا أَيُّهَا الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزعون ما كنتم تعملون يا, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصر أن عشى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم كمنا ويدخلكم جنات تجني من تحتها الألهار يوم لا يخز الله النبي وربينا آمنوا لا الله النبي أكبر لنا نورنا ربنا أكبر لنا نورنا لنا على كل شيء قدير يا عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير باب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت أعبدني من عبادنا الصامحين كم تضع. عبدين من عبادنا صالحين فصانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكل دخل النار وقرد الله مثلا للذين آمنوا وأت فرعون إذ إل قالت رب ابنه عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ومريم ابنة عموانا التي أحصنت قرجها فنفقنا فيه من روحنا وطنطقت بكلمات ربنا كلمات ربها أكتبه وكانت من القالب